أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكنوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين زن عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إِنَّكَ مِنَ الصادقين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوادين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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصان من حمى مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصان من حمى مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أضويتني لا أزين لهم في الأرض ولا أجمعين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 اذْخَرُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا لَا تُنْجَل إِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جئناك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَأَسْنِي بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمَضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ يُسَبِّحَا بِحَمْدِهِ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 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعماهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافنها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين، فانتقرنا منهم، وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبان بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النثير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ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 وَأَسْخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا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 وَالقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آتِمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَمِنْ النَّجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّنِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 ليحملوا وأوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُونَ وَأَيْنَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَاقِبَةِ الْكَافِرِينَ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 جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكِ كَذَانِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيَّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البناغ المبين؟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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وأنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه وأن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا نِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ فَأَنْقِيهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ مَعَ الْأَشْيَاءِ حِزْبًا كَثِيرًا ۚ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِهِ مَنْ آمَنَ بِالْغَيْبِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله نتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم وله عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقومه يؤمنون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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّانِبِينَ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 ثُمَّ كُنِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَنِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما مَلَكَتْ أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَبْهَى وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثت تتخذون أيمانكم دخلم بينكم أن تكون أمم هي أربعة أمم إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تَتَّخِذُوا وإيمانكم دخلم بينكم فتزل قدام بعد ثبوتها وتذوق سوء أب ما صدت مع سبين الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عهد الله هو خير لكم إنكم تعلمون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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَمَن يُرِيدُ كَشْفَ الرُّؤْيَا مِنْ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 ولهم عذاب عظيم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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهلل غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جُعَن السَّبتُ على الذي نَختْتَنَفُ فِيه وَإِنَّ رَبكَ لا يَحْكمُ بينَهُم يَوْمَ القِيياامَةِ فيِي كانوا فِيهِ يَختَْانِفون.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 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم